في درسنا هذا في شرح الأربعين النووية بشرح الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله جل وعلا ونفع به الإسلام والمسلمين وشرحه الموسوم بالمنحة الربانية في شرح الأربعين النووية وهو شرح مفيد نافع اجتمل على فوائد غزيرة وعظيمة فجزاه الله عنا خير الجزاء مرة معنا اخواني كرام الحديث السابع العشرون الحديث الذي بين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم البر عليه الصلاة والسلام بين فيها البر وأن من أعظم البر حسن الخلق وحديث النواس بن سمعان وكذلك حديث واب صدن معبد رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ففي هذه الليلة معنا الحديث الثامن والعشرون حديث أبي نجيح العرباط بن سارية السلمي رضي الله عنه أرضاه والحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى وخرجه أبو داود وأحمد والدارمي والحاكم في المستدرك وهو حديث حسن صحيح فهذا الحديث إخواني الكرام لهذا الصحابي الجليل كنيته أبو نجيح هذه كنيته وابو نجيح أو أبا نجيح هذا الصحابي المشهور المعروف رضي الله عنه أرضاه العرباد بن سارية السلمي. العرباد بن سارية السلمي رضي الله عنه كان من أعيان الصفه أو كان من أعيان أهل الصفه وأهل الصفه هم فقراء المهاجرين هم أهل الصفه فكان هذا الصحابي رضي الله عنه أرضاه من أهل الصفة والصفة لعل بعض الإخوة يسمع أن بعض الصحابة من أهل الصفة كأبي هريرة رضي الله عنه أو غيره ممن كانوا من أهل الصفة فالصفة مكان كان في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضلل وهذا المكان اعد لنزول الغرباء والفقراء فيه ممن لا له ولا أهل كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى الحافظ من حجر العسقلان في فتح الباري فكان مكانا في آخر مسجد النبي عليه السلام مظلل وكان يأوي فيها الفقراء ومن لا له إلى غير ذلك وأهل الصفه هم فقراء المهاجرين وكانوا نحو تقريبا كما ذكر العلماء من أربعمائة رجل وذلك لأنهم كانوا إذا يعني يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فقراء وليس لهم أهل ولا مال ولا بيت فابويت لهم صفة في مؤخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قيل لهم اهل الصفة والعربات بن ساريه رضي الله عنه كانوا من اهل الصفة رضي الله عنه وأرضاه وكانوا يجتمعون في هذا المكان فالعربات بن ساريه السلم رضي الله عنه من أهل الصفاء وقد سكن حمص وحمص مدينة معروفة الآن في الشام وتوفي هناك توفي في الشام رضي الله عنه أرضاه وله أحاديث عن روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد البكائين أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله جل وعلا ولا الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فهو من, من هؤلاء أو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله جل وعلا كما في صورة التوبة وقيل أنه مات سنة 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالشام وقيل بالمات في فتنة بن الزبير والله تعالى أعلم فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه قال قال في هذا الحديث الذي رواه الإمام النووي ورحمه الله تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وَإِنْ امر عليكم عبد حبشي فانه من يعيش منكم فسيرخ اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله حديث رم يذكر لنا في هذا الصحابي الجليل العرباد من ساريا رضي الله عنه كيف وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة هذه الموعظة أي التذكير تذكير بما تلين به القلوب وتدمع منه الأعين ولذلك بين رضي الله عنه أرضاه كيف وعظهم نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف وجلت قلوبهم وكيف ذرفت عيونهم رضي الله عنهم وأجمعين فكانوا أبر الناس قلوبا الصحابة رضي الله عنهم وهذه الموعظة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان فلذلك بين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم هذه الموعظة التي أثرت في قلوبهم فإذا الوعظ مطلوب إخوان والتذكير بالله عز وجل مطلوب والتذكير بالجنة والنار والبعث والنشور مطلوب والقرآن موعظة والله عز وجل قال وعظهم, وعظهم فإذا الوعد مطلوب خلافا للذين الآن يهونون من شأن الوعد والإنسان عليه أن يعني أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا العلماء يقولون تمسكوا عليكم أن ترجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن يتعلم منها إخوان كرام ويستلهم منها آآ آآ آآ آآ يعني يستلهم من من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الطرق والعلاج والدواء وكيف يحقق الأمور كما ينبغي وكيف يسير وكيف يتخذ الأسباب وكيف يعبد ربه سبحانه وتعالى كيف يعرف الحلال كيف يعرف الحرام كيف يبتعد عن الشرك عن البدع فالسنة هي الطريقة التي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك من رجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه أن يتبع هذه السنة فالنبي كان يعظ الصحابة فلذلك أنت أخي المسلم عليك أن تكون من الوعظين تعظ أهلك إذا رأيت منهم بعد قساوة تعظ أبنائك إخوانك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ صلى الله وسلم وهذا في رد على الذين يهونون من الوعد فيهونون من شأن ذكر الجنة والنار والقيامة والحشر يقول مرة أخرى سيذكر لنا الموت ما في إلا موت موت سبحان الله وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول أكثر من ذكر هذه من الذات الله أكبر لأن بذكر الموت بذكر الموت تستقيم يستقيم الحال و تستجيب الأعضاء والقلب الذي هو الملك ويلين ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام هو خير الناس وأعلم الناس برب الناس سبحانه وتعالى فكان عليه الصلاه والسلام يصف لنا العلاج الناجع في هذه الدنيا لصلاح القلوب والأبدان صلوات ربي وسلامه عليه فلذلك كثير من الناس الآن يهونون من الموعظة وبعضهم إذا سمع خطبة معينة أو شيء يقول كخطبة مرة أخرى على الجنة والنار نحن نريد أن نعيش في الدنيا نريد أن نملك الأموال نريد كذا وكذا نسأل الله العب ولا يعلم أنه أن الموت لا مفر منه إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم الله أكبر إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ ويتخول أصحابه بالموعظه صلى الله عليه وسلم وليس كهؤلاء الذين يسخرون من الخطباء والأيم الذين يعظون الناس وهذا كي يقول الشيخ الفوزان هؤلاء الذين يسخرون من هؤلاء الأئمة هذا دليل على نفاقهم وعلى كراهيتهم للحق والعيذ بالله وعلى قصوة قلوبهم والله عز وجل سبحانه وتعالى قال فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة الحمر الإبل فرت من قصوره، فلذلك هنا يبين, يبين هذا الصحابي الجليل كيف وعظه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة البليغة وهذا في مشروع شريعة الموعظة لكن ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الموعظة ينبغي أن تكون في محلها لا ليس في كل مكان وفي كل موقف وفي كل مجلس لا بد أن يعذ يعني ليبكي الناس أو يرقق القلوب لا وإنما لا بد أن تكون الموعظه في محله حتى لا تمل القلوب لأن الناس إذا ملوا الموعظه ماذا يحصل لهم قصة القلوب وتقاصرت الهمم عن الحضور للموعظه وغير ذلك ولهذا كان النبي, النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالموعظه وهذا كذلك كان شأن بعض الصحابة رضي الله عنه الموعظة التي تلين القلوب وتجعل الإنسان يبكي وتجعل الإنسان يتأثر فهذه لا بد منها لكن لا بد للإنسان أن يختار المكان المناسب يختار مكان المناسب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ عليه الصلاة والسلام وإذا وعد فإنه كان يعظ في المكان والزمن المناسب صلى الله عليه وسلم وكان خطبه الجمعة مثلا خطيب الجمعة خطبة الجمعة يجمع فيها الناس يتركون أعمالهم ويتركون الدنيا ثم يأتون لسماع الذكر والقرآن والسنة إلى غير ذلك فهذا موضع مناسب لوعظ الناس ولا يأتي الإنسان بـ بـ بـ باشياء أخرى يعني ربما يجلس في مكان الإنسان كذلك يحتاج فيه الناس إلى الموعظة ثم هو يتكلم عن أمور أخرى صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء مثلا كما صليت مؤخرا في بعض البلاد الإسلامية كالمغرب جزاهم الله خيرا ولت أمور المسلمين جمع الناس على هذه العبادة العظيمة ليصلي الناس ويدعون ربهم سبحانه وتعالى لأن لا ملجأ ولا منجأ من الله عز وجل إلا إليه فالذي يسقيه هو الله سبحانه وتعالى والسقي من الله جل وعلا فهذه عبادة عظيمة ولذلك في الاستسقاء لابد أن تكون الخطوة مناسبة للمقاب لأن المطر إذا حبس فبسبب ذنوب الناس ومعاصيهم فهنا الإمام يبين للناس ويعظهم موعظة مؤثرة ويبين لهم خطر الذنوب والمعاصي على العباد والبلاد والدواب والبهائم وغير دال فهذا أمر مهم إخوان الكرام ولذلك الموعظة يجب أن تكون أولا في محلها في مكانها كذلك لابد للواعد أن يختار الألفاظ التي تؤثر في الناس، التي تؤثر في الناس، وهذا على حسب الموضوع، فلا بد أن يختار الألفاظ التي تناسب المقام تناسب الناس، فيأتي بالألفاظ التي تؤثر في الناس، نعم، ف ولذلك إذا كانت هذه الخطبة بلغة، وإذا كانت هذه الخطبة خطبة مليئ بالكلام المؤثر فلا بد أن تؤثر في الناس كما قال العرباض يقول وجلت منها القلوب هذا تأثر وذرفت منها العيون فالقلب إخوان الكرام إذا خاف بكت العين وإن كان قاسيا الخاف إذا القلب إذا تحرك وخاف ذرفت العيون وإن كان قاسيا فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين ونسأل الله سبحانه وتعالى يبعيدنا وإياكم عن قسوة القلوب قال موعظة بليغة موعظة بليغة يعني موعظة قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة هذه الموعظة يعني بليغة مؤثرة, مؤثرة ولذلك الصحابة ماذا قالوا بعد ذلك قال كأنها موعظة مودع فأوصنا هنا قال موعظة وجلت منها قلوب يعني خافت وذرفت منها العيون يعني بكت وهذا من كمال وعده صلى الله عليه وسلم وتأثيره على الناس وفي هذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قبول الوعد والتأثر به خلافا كما قلنا للذين لا يسمعون الوعد ولا يريدون سماعه ولا يتأثرون به وهذا لقصاوة قلوبهم نسأل الله العافية أما إذا تحرك القلب فإن الجوارح تنقاد له والوعد دليل إخواني الكرام والإرشاد والتأثر بالوعب دليل على سلامة القلب من القسوه فقال الصحابة رضي الله عنهم فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصنا يعني كأن هذا يدل على قرب أجلك لأن العادة أن الإنسان يوصي من خلفه يوصي من خلفه إما عند سفره وإما عند موته قال الصحابة فأوصينا فاوصنا فالنبي عليه الصلاه والسلام أوصاهم الصحابة سألوا الوسية رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصينا فالنبي عليه الصلاه والسلام أوصاهم بأعظم شيء ما هو تقوى الله جل وعلا قال أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فالنبي عليه الصلاه والسلام أوصاهم بأعالي الأمور وأعلى شيء تقوى الله جل وعلا سبحانه وتعالى تقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى أن الصحابة سألوا قالوا أوصنا و إذا طلب وهذا في دليل أن الإنسان إذا طلب الإنسان من العالم أن يوصيه كما الصحابة قالوا أوصنا فيجوز إنسانا أن يطلب من العالم من الأمير إلى غير ذلك يقول أوصنا أو من الشيخ إلى غير ذلك يقول أوصنا فهذا إذا كان له سبب كما ذكر ذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك قال والظاهر الثاني يعني إذا وجد سبب لذلك معنى أنه ليس كلما قابلت إنسان أحد مننا قال أوصيني, أوصيني فإن هذا مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه ما كان عليه الصحابة فالصحابة رضي الله عنهم ليس كل مرة قابلوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوصنا أو أوصنا يا رسول الله لكن إذا وجد سبب إذا وجد سبب من الأسباب فهنا لا بأس الإنسان أن يقول للعالم أوصنا أو غير ذلك فلذلك الصحابة وجد السبب لأنهم قالوا كأنها موعدة مودع فأوصنا يريدون أن وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لعلها تكون الوصية الأخيرة لعلها تكون وصية الأخيرة ولذلك هذا قد يحدث في الصفر كما قلنا الإنسان قد يسافر مثلا إلى مكة أو المدينة أو إلى إبلاد فيقال له أوصنا الأب والوالد الوالد أو العالم أو الشيخ لغير ذلك فهذا مشروع إذا وجد السبب فهذا مشروع وهذا في دليل على أن أهم ما يصبه به العبد تقوى الله عز وجل قال أوصيكم بتقوى الله وهذا مأخوذ هذا الأمر مأخوذ من قوله جل وعلا ولقد وصينا الذين من ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب وإياكم أن تتقوا الله فهذه أعظم وصية للأولين والآخ والآخرين هذه أعظم وصية تقوى الله عز وجل أن تتق الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عمل بأوامر الله عز وجل وشجناب لنواه الله عز وجل سبحانه وتعالى وذكر في التقوى أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله تعالى ففضيلة التقوى فضيلة عظيمة ولذلك أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عليه أن يتق الله جل وعلا والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيها النبي اتق الله فيأمره بالاستمرار على هذه التقوى التي هو, ك... هو عليها نبي... نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال والسمع والطاعة والسمع والطاعة فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بماذا؟ بتقوى الله ثانيا بالسمع والطاعة والسمع والطاعة لولاة الأمور لأن هذا فيه جمع الكلمة وفي مصالح الدنيا والدين إذا اجتمعت الكلمة على إمام من إمة المسلمين وقادهم فإن هذا يحصل فيه الخير كله ويحصل فيه جمع الكلمة وعدم عدم التفرق ويحصل فيه تنفيذ الحدود على العصا ويحصل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويحصل فيه الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قطع النزاع ويحصل فيه الأمن على الأنفس والأموال والأعراض فيحصل فيه خيرات كثيرة الله أكبر وهذا وما يعقلها الا العالمون كم من الناس يظن أنه بزوال أولى الأمور ستنصليح الحال اعوذ بالله بل إذا ذهب ولي الأمر والحاكم حلت الفوضى وخير دليل ما رأيناه من هذا الربيع العبري وغير ذلك نسأل الله العافية كم ضعت من بلدان وكم تشتتت من أسر وكم يتم من أطفال وكم أخذت من أموال وكم استبحت الأعراض وسفكت الدماء كم وكم وكم أيها الإخوة الكرام لكن سبحان الله بعد هذا نفس القصة عاد في كل مكان وكأن الناس لا عقل لهم عافنا والله وإياكم لماذا لكثرة شبه لكثرة شبه هؤلاء الخوارج والمبتدع الذين من أساسياتهم ومن أصولهم الخروج على ولاة أمور المسلمين ولهذا شوف نبينا عليه الصلاه والسلام هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بماذا يوصي بالسمع والطاعة لولي امر المسلمين فإذا السمع والطاعة واجب ليس لك في خيار ودليلهم من الكتاب والسنة وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على هذا حصل الإجماع حصل الإجماع على هذا من العلماء لما رأوا من المفازد التي حصلت بخروج بعض الناس على على ولة الأمور فحصل بذلك الشر الكبير جدا ولذلك يقول أن النووي رحمه الله تعالى ذكر الإجماع على هذا ذكر الإجماع رحم الله تعالى ف... فلذلك هنا النبي عليه السلام يوصي بالسمع الطاعة ولذلك قال الله عز وجل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل الله جل وعلا الطاعة طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة ولكنه جل وعلا لم يأتي بالفعل اطيعوا لم يأتي بالفعل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ووأولي الأمر منكم فاا في المرتبة الثالثة الذين هم اولوا الامر الله عز وجل لم يأتي بالفعل مره اخرى اطيعوا لماذا قال العلماء لان طاعه ولاه الأمور هي تابعه لطاعه الله ولطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ليست طاعه مستقله وانما هي تابعه لطاعه الله ورسوله ولهذا لو امر ولاه الامر بمعصيه الله عز وجل فلا سمع ولا طاع لكن لا تنزع اليد ولا نخرج عليهم كما بين ذلك العلماء لكن لا نسمع ونطيع في معصية الله عز وجل لأن الذي يطاع ويسمع له وكما ذكر الله عز وجل, والله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإذن ظاهر الحديث وجوب السمع والطاع لولاة الأمور ولو كان يعصي الله عز وجل سبحانه وتعالى لكن إذن إذا هو كان يعصي الله ولم يأمرك بمعصية بمعصية الله عز وجل فلا تعصيه فلا تعصيه الأحد في ذلك لا تعد ولا تحصى إخوان كرام في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم كما في يعني الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مال هذه يستهزئ به أصحاب الأحزاب والإخوان وهؤلاء يستهزئون بمثال الأحاديث مرة قال واحد أنت من جماعة اسمع وأطيع وانضرب ظهرك واخذ المال هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي يبين عليه الصلاة والسلام المصلحة خلف هذا الأمر العظيم طاعة ولث الأمور فضرب الظار وأخذ المال لا شك أنه بلا سبب شرعي معصي لا شك و لكن لو أمر لو أمر ولي الأمر بشيء فعليك أن تسمع وتطيع لكن ليس في معصية الله عز وجل سبحانه وتعالى لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد وهو الله عز وجل سبحانه وتعالى فجميع يجب أن يخضع لمن؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى لكن هذا في بيان أن الإنسان عليه أن يسعى في طاعة ولاة أمور إذا أمروا ببطاعة إذا أمروا بخير فلماذا نحن ننبذهم ونخرج عليهم انما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم فلذلك قال وإن تأمر عليكم عبد وإن أمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم, عليكم عبد نعم وهذا في إخواني كرام هذا من ضرب المثال يعني ولو كان ولي الأمر عبد وفي بعض روايات كأن رأسه زبيبة من شدة الزواء من شدة السواد والعرب تعرفون العرب قريش ما كان يرضون بهذا الأمر ناس أشراف أصحاب نسب فما كان أحد منهم يرضى أن يتأمر عليه عبد هذا مستحيل عنده لكن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثال أنه حتى ولو تأمر عليك عبد الذي لا ترضاه فعليك أن تسمع وتطيع له نعم فلا يحتقر ولو كان عبدا وفي الرواية عبدا مجدعا أو حبشيا مجدع الأطراف الله كبر كما عند الإمام مسلم فمدام أنه ولي المسلمين فلا يحتقر لشخصيته وإنما ينظر إلى منصبه وولايته ما دام تم له الأمر وانعقدت له البيعة فإنه تجب طاعته حتى ولو حصل منه مخالفات لا تصل إلى حد الكفر فإنه يطاع لما في طاعته من المصالح ولما في الخروج عليه من المضار العظيم والمفاسد لكن العلماء لا يقول أنك لا تنصحه ولا بد من مناصحته إذا كنت تستطيع تدخل عليه لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من كان له نصيحة لذي سلطان فليؤديها أين؟ عنده ليس على المنابر وعلى الجرائد وفي الكتب والصحف وفي الدروس والمحاضرات هذا ليس ليس مما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام من بعد الناس يظل أن هذا هو الذي ينبغي ونصحة أمور تكون على المنابر تكون في الدروس في المحاضرات تكون عبر الشاشات لا قال عنده هذه العندية مهمة إذا كنت تستطيع أن تنصحه فانصحه عنده إذا كنا نحن لا نرضى أن ينصحنا أحد من الناس أمام الملأ فكيف بـ بـ بالحاكم الحاكم له السلطة وله نفوذ وأنت إذا ذكرته أمام الناس فتسقط هيبته أمام الناس وهذا الذي يحصل الآن نسأل الله لنا ولكم العافية فلذلك يجب على الإنسان أن يدي النصيحة قال عنده عنده وهذه العندية لابد منها وتعطيه الفرصة كذلك إذا ذكرت شبهات أو ذكرت له شيء فإنه يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه أما تتكلم تكلم وأنت لا تعرفه أصلا ولم تنصحه ولم تجالسه وما رأيته قط فالإنسان أفضل له أن يلتزم الصمت والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذه مرة معنا من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقول خيرا أو ليسكت, أو ليسكت نعم وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعلماؤنا للحمد ليؤمن هذه ينصحون ولات الأمور ويجالسونهم ويتكلمون معهم وليس كما يقول هؤلاء هؤلاء حكام صلاطين وحكام بلاط إلى غير ذلك ليس ليس كما يزعم يزعم هؤلاء ويسبونهم وينتقسون هذا قديم معروف يعني من أهل البدع من قديم كانوا ينتقصون العلماء الربانين رحمه الله تعالى من القرن الثاني إلى يومنا هذا ولزال المبتدع ينتقصون العلماء رحمه الله تعالى فهذا الأمر الثاني الذي أوصى أوصاه نبينا صلى الله عليه وسلم قال له اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه الامر الثالث قال فانه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فاوصني بسبينا ماذا علينا اذا حصل اختلاف قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء الراشدين فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فإنه من يعيش منكم هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم وهو علم أعلام النبوته فإنه أخبر عن المستقبل وعن شيء لم يحصل بعد وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام فقال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وفعلا ظهر الاختلاف في هذه الأمة واختلفت الآراء والأقوال وتحزبت الفرق وظهر هذا الخلاف الذي بينه نبينا عليه وسلم طيب إذا سأل أحد من الناس إذا حصل هذا الاختلاف فما العلاج العلاج بينه النبي على الصف الحديث قال فعليكم بسنتي إذن العلاج التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولا وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإذن اختلفنا نرد هذا الخلاف إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الاختلاف وقع فإذا هنا علينا نرجع إلى الأصول نرجع إلى الوحي المبين حتى لا نزيغ ولا نضل والرسول صلى الله عليه وسلم بين إذن الحل كل هذه المشاكل ولا ناخذ برأي فلان وفلان بل يأخذ بمقام عليه الدليل من الكتاب والسنة وهما كفيلان بحل مشاكل الناس لله الحمد والمنة وتقول قال العالم وقال إذا كان العالم يتكلم بالدليل من كتاب السنة الحمد لله لأن العالم, العالم قوله قوله لا يستدل به وأيما يستدل له أما الذي يستدل به كتاب السنة لأن العالم قد يخطئ وقد يصين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على البيضاء ليلها كان هارها لا يزغ عنها إلا هارك وقال عليه الصلاة والسلام إني تاركم فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كما في الحديث الصحيح فإذا هما المرجع عند الاختلاف هما المرجع عند الاختلاف وهذا كما قلنا فيه والله إبطال لكل قول ورد لكل الأقوال المخالفة لهذه الأصول علينا المرجع الحل هو هذا إخواني كرام أما نتبع الليبراليين ونتبع الاشتراكيين ونتبع المبتدعه ونتبع السياسيين والفلاسفة ونتبع العلمانيين والملاحدة هؤلاء الذين ينادون الآن بحرية الرأي الرأي والرأي الآخر ولو كان رأيك حق وماخذ من الكتاب والسنة لك لا نرى الرأي الآخر هل في بعد بعد قول الله قول الرسول عليه الصلاة والسلام في رأي آخر سبحان الله من هؤلاء ملبسون على الناس إخوان الكرام ف. كل رأي خالف الحق وخالف الكتاب والسنة فلا يؤبه به ولا يؤخذ به وإنما يرمى ويضرب به عرض الحائط كما قال الإمام الأعلام رحمهم الله تعالى فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي هذه كلمة بمعنى الأمر هذه كلمة بمعنى الأمر وهذا كما قال الله عز وجل عليكم أنفسكم أي لزموا أنفسكم عليكم بسنتي أي لزموا سنتي والمراد ب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يسير عليها صلى الله عليه وسلم هذا الدواء الناجع العلاج الشافي اخواني الكرام لكل هذه الاختلافات والمشاكل لكن الناس ما زالت لا تعرف الذي هو على الحق الذي هو على الصواب الله أكبر ويرون ما, ير ويرون ما يرون مما حل بالأمة الإسلامية من القتل والتدمير والعذاب ويرون من يؤزهم ومن يغالطهم ومن يخالفهم مع هذا أبواق هؤلاء الجماعة الحزبية والإخوان والمبتدع وغير هؤلاء الناس الذين يضعون السم في العسل ويضعون أيديهم مع هؤلاء نسأل الله العافية الكفرة من اليهود والصليبين وغيرهم ثم يظهرون أنه يدافعون عن الدين ويدافعون عن الإسلام وهذا واضح جلي إخوان الكرام وسنه النبي عليه الصلاة والسلام واضحة جلية تبين هذا الأمر وذلك النبي أولا يصون يصين بسنته عليكم بطريقة التي أنا عليها ثم وهذا كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهم الخلفاء الأربعة خلفاء الراشدين المهديين هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هؤلاء هم الخلفاء الراشدون فما كانوا عليه وما عملوا به فإنهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذن هم المرجع بعد الكتاب وبعد سنة النبي عليه والسلام هم المرجع الله أكبر وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح وغيرهم لأن السلفيون المتبعين للكتاب والسنة على منهج السلف الصالح عندهم ثلاث ضوابط ثلاث أصول القرآن والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم لابد من هذه الأمور الثلاثة. لا بد منها مستحيل أن تفهم القرآن والسنة خير من الصحابة هذا مستحيل أما أن يأتي ناس بعدك يقول هم رجال ونحن رجال نستطيع أن نفهم القرآن والسنة خير من والله ما تستطيع أن تفهم القرآن خير منهم هؤل الذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباع سبيلهم وباتباع طريقهم وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع طريقهم وسبيلهم فلو ربك قال الله يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير طريق المؤمنين قال جمع من العلماء أي الصحابة يتبع غير طريق الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الراشدين هذا كلام عربي واضح والنبي عليه الصلاه والسلام اعلم الناس وأفصح الناس وأصدق الناس صلى الله عليه وسلم فكيف نبي عليه الصلاه والسلام يقول شيء وهو صلى الله عليه وسلم يخالف أو لا يعلم حاشاه صلى الله عليه وسلم وانما اراد الخير لهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه فبين هنا النبي عليه الصلاة والسلام أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين هذه صفاتهم رضي الله عنهم أولا أنهم خلفاء خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم هذه الخلافة ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنها بقيت في المسلمين ثلاثون سنة لأن خلافة خلافة أبو بكر الصديق عامين رضي الله عنه أرضاه خلافة عمر عشر سنين 12 سنة هذه وخلافة عثمان 13 سنة هي 25 وخلافة علي تقريبا اربع سنين واربعه أشهر ثم أدخلوا كذلك خلافة يعني بعد, بعد علي بن طالب رضي الله عنه خلافة الحسن وظلت الحسن يعني لم لم تبقى طويلا تقريبا ستة أشهر فقالوا هذه تمام الثلاثون سنة هذه تمام تمام الثلاثون سنة فهذه خلافة الصحابة رضي الله عنهم خلافة الصحابة رضي الله عنهم و ولذلك إخواني الكرام لابسا نذكر فقط للفائدة أن تعيين صلاحيات وللأمر فهذا التعيين له ضوابط و شروط بينها العلماء رحمهم الله تعالى ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه الاختيار لاختيار الإمام أو الخليفة الذي يتولى زمام الدولة الإسلامية لا يعني هذا يكون بثلاث طرق المعروفة الطريق الأولى الاختيار والانتخاب وهذه ليست الانتخابات الموجودة في زمان هذا. الاختيارات الموجودة الانتخابات الموجودة هذه انتخابات لا لا أصل لها وليس لها وليس لها دليل شرعي وإنما الانتخاب والاختيار يكون من أهل الحل والعقد وهم العلماء رحمهم الله تعالى وهم العلماء هذا الطريقة الأولى طريقة الاختيار والانتخاب ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بايع الصحابة بهذه الطريقة بطريقة الاختيار والانتخاب بالإجماع فثبتت له الخلافة رضي الله عنه أرضى كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن عمر لما استشهد رضي الله عنه و يعني بعد عندما استشهد وقبل أن يموت رضي الله عنه ولا يعني اختار لهم ستة من كبار الصحابة فقال اختاروا واحد فالصحابة تشاوروا فيما بينهم ثم اختاروا من اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك علي بن طالب ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، فإذاً هذه الطريقة الأولى الانتخاب والاختيار الطريقة الثانية الخلافة بولاية العهد لذلك كثير من الجهال يتكلمون ولا يعرفون هذه الطرق التي ثبتت وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم. الخلافة بولاية العهد ويعني من الخليفة الصابق ذلك بأن يعهد الخليفة الصابق يعهد لأحد بعينه من بعده وهذا كما عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بالخلافة فإن الخلافة لعمر ثبتت بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه لا أشكفه وهي كما قال العلماء أسهل الطرق هي أسهل الطرق وآمن الطرق أن الخليفة هو يختار من يخلفه بعده فهذه أسهل الطرق وما فيها إشكال الطريقة الثالثة القوة والغلبة ذلك إذا غلب الخليفة الناس بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر وجب له السمع والطاعة وصار إماما للمسلمين وهذا حصل يعني عن عبر تاريخ العالم الإسلامي ولاية العهد الخليفة إنما اختار بولاية العهد أو بالغلبة والقوة هذا عبر تاريخ الإسلام نعم وهذا حصل يعني كما حصل من خلافة بني أمية وخلافة بني العباس ومن بعدهم ولو كانت هذه الطريقة يعني من أهل العلم ذكران مخالفة للشرع لكنها مادم أخذت بالغصب والقوة واستتب لهذا الحاكم الحكم فلعظم المصالح المترتب على وجود حاكم يحكم أمته ولعظم المفاسد المترتبة على نزع الأمن للبلاد كان الذي تولى بالقهر والسيف والغلبة يعني كان وجب السمع والطاع له وإن تغلب بها وهذا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى وذلك يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له حتى ولو كان قهرا بلا رضا منهم لأنه استولى على السلطة لما في ذلك من الخير للعباد وقال كما قال أحد السلف قال قال قال سنة قال رضي الله عنه يعني قال رحمه الله تعالى يعني سنة بي بي بي بي بي يعني سنة واحدة أو قال يعني أن أن الحاكم بد منه فإذا كان الحاكم إذا كان الحاكم يحكم الناس فهذا خير من خير للناس من أن لا يكون هناك حاكم لأن هذا السبب لسفك الدماء وقتل للأطفال واستباحة للأعراض وغير ذلك فالحاكم إخواني الكرام لا بد منه حتى تمشي الأمور كما يجب ثم قال تمسكوا بها وهذا تأكيد لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فعند الاختلاف تقع الأمة في خطر عظيم ولا يوجه إلا أن تتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا الإنسان إذا كان في مهلكه وفي غرق في غرق ولجة بماذا يتمسك؟ يتمسك بالحبل الذي ينجيه من هذا الشيء والحبل الذي ينجيك من هذه المخاطر هو السنة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فإذا فلت منك الحبل وأنت في البحر وفي الماء تغرق فإذا خشيت أن ينفلت من يديك فعض عليه بالنواجد أي بأذراصك لأنه إذا فلت منك هلكت فإذا كلت يداك من التمسك به عض عليه بأذراسك عض عليه بأذراس وهذا هو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد هذا تأكيد التمسك بما جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم والنواجد آخر وشوف وشوفوا النبي عليه الصلاة كيف يبين أنك عليك أن تتمسك بها بآخر الأذراس التي هي أقوى الأدرس التي هي أقوى الأدرس يعني فيه, فيه الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تمسكاً تاماً لقوله عليه السلام عضوا عليها بالنواجد ثم قال وإياكم هذا تحذير هنا تحذير منه عليه السلام ومحدثات الأمور وإياكم محدثات الأمور التحذير فقالوا فهذا يعني محدثات جمع محدثة والمحدث في الدين ما ليس له أصلا في الكتاب في كتاب ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام والسلام من أحدث في أمرين هذا ما ليس منه ذا ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مرض فكل البدع مرضود على أصحابها لأن النبي يخذن قال هذا في التحذير من البدع والأمور التي تكون في الدين الأمور أي الشؤون وهي خاصة بالدين ليست في الدنيا في الدنيا, الدنيا تدعي كما تريد ما دام فيها مصلحة للناس وليس فيها ضرر على أحد من الناس أما في الدين فلا تبتدع لابد أن تتبع اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, فقد كفيتم. فلا يجز الإنسان أن يبتدع في دين الله عز وجل سبحانه وتعالى فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يأمرنا أو عليه الصلاة والسلام هنا يأمرنا عليه الصلاة والسلام وينهان عليه الصلاة عن الابتداع في دينه في دين الله عز وجل سبحانه وتعالى أما إذا كان أمر يعني جدد في الإسلام أو أحيى في الإسلام فهذا ليس من البدع كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سنة في الإسلام سنة حسنة فما معنى السنة ليس معناه أن الواحد يبتدع في دين الله عز وجل أو يأتي بأشياء جديدة ليس هذا معنى كلام النبي عليه السلام يعني سنى الوصول إلى شيء مشروع شيء مشروع كما فعل الصحابة رضي الله عنهم جمعوا المصاحف جمعوا المصاحف على مصحب واحد فهذه سنة حسنة لا شك لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين وتضليل بعضهم بعض كذلك جمعوا السنة وبوبوها ورتبوها فهذه سنة حسنة يتوصلوا بها إلى ماذا إلى حفظ السنة وقد كان بعض الصحابة يكتب ولذلك هذه من السنن الحسنة لانها كانت في زمن النبي عليه الصلاة كانت في زمن النبي عليه لكن لم تكن بهذا الشكل المرتب المبوب كذلك المصحف عثمان رضي الله عنه جمع كل المصاحب على مصحف واحد فاذا من سلف الإسلام سنة الحسنة أي على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعا ثابتة شرعا ليست أمور غير ثابتة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى كل البدع هي شر محض حتى ولو استحسنها الناس فالبدع إخواني الكرام ضلال النبي هو الذي يقول يقول كل بدعة ضلالة هل النبي استثنى؟ لم يستثنى عليه الصلاة والسلام هذا في رد على كل هؤلاء الذين يقول هناك بدع حسنة ولذلك حتى الشيخ بن عثيمين رد على بعض العلماء الذين قسموا البدعة إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام فيقول هذا ليس الصواب لأن نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بالشريعة وأنصحوا الخلق وأبصحوا الخلق وأصدق الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام هذه أربع أوصاف كلها مجتمعة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتي بعد ذلك يقول يعني من الناس أو من العلماء يقول بذع ليس الضلالة وذلك الشيخ بن عثيمين يقول سبحان الله سبحان الله العظيم قال لو لا احسنوا الضنب هؤلاء العلماء قال كانت المسألة كبيرة كانت المسألة كبير لكن لأننا نحسن الضنب هؤلاء العلماء هما أرادوا ما أراد هؤلاء المبتدعاء وهؤلاء الذين يبتدعون في دين الله عز وجل ولذلك الشيخ بعثي يقول هذا الأمر ليس بصواب النبي يقول كل بدعة ضلالة لم يستثني فكيف تكون هناك بدعة حسنة فكيف تكون هناك بدعة حسنة؟ فإذن ما في بدعة حسنة قطعا ما في بدعة حسنة قطعا وذيك قالوا من البدعة الحسنة جمع المصاعب من البدعة الحسنة كثابة الحديث هذه ليست بدع وإنما هذه أمور كانت في زمن النبي عليه السلام ثم هي مقصودة شرعا هي مقصودة شرعاً كانت يعني أمور كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء جاءوا جمعوا وا أتوا بجمع هذه الأمور ورتبوه بوّبواها أين أين هنا أين البدعة أين البدعة؟ نفس الشيء القرآن هو نفس القرآن السنة هي نفس السنة فإذا جمعنا نحن في في كتب وبوبنا هذا من البدع هذه أمور ليست لا علاقة بدين الله عز وجل كالميكروفون الان الذي نستعمل الآن ليسمع الناس بعضهم يقول أن هذه من البدع هذه أمور تساعد في أمور الدين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين عليه الصلاة والسلام بمن يوصل صوته للناس وكان يقول يا عباس نادي القوم لأنه كان صيتا العباس رضي الله عنه فعلينا أن نفرق إخوان الكرام فليس كل أمر يعني محدث فهو بدعاء في الدين وليس وليس كل أمر وليس كل أمر ليس كل أمر محدث هو من الدين وليس كل أمر محدث هو بدعة في في في دين الله عز وجل لا بد أن نمشي على ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى من المصالح المرسلة إلى غير ذلك مما ذكره. فهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد نعم فقوله عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام حس سنة حسنة أي مشروعة سنة مشروع يقصد بها الوصول إلى ما شرعه الله عز وجل سبحانه وتعالى نعم فاذا دين الله جل وعلا كامل والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي والنبي يقول وكل بدعة ضلالة فلا يستثنى شيء من البدع لأن هناك الآن من يقول إن البدع منها ما هو حسن ومنهم ما هو ضلالة وهذا خلاف قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهم يقولون لا هناك بدعة حسنة ونقول يعني الشيخ صاحفوزا يقول ليس هناك بدعة حسنة هذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فالبدعة لا خير فيها ولا حسن فيها كلها قبيحة نسأل الله العافية فإذا إخواني الكرام هذه المسألة يطلبنا المقام إذا تكلمنا عنها لكن نحن نتبع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه وصايا عظيمة إذا والله تمسكنا بها فإن نفوز فوزا عظيما وننجح في الدنيا والآخرة فما علينا إلا نتبع ولا نبتدع فهذا حديث عظيم اشتمل على هذه الوصايا العظيمة من تمسك بها فإنه ينجو بإذن الله من الفتن والخطر والضلال وتشعب الأفكار والأراء وهذه من نعم الله على المسلمين أن الله جل وعلا ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين الطريق الذي ينبغي أن نسير عليه ولله الحمد عنا القرآن وعندنا السنة فمن ترك القرآن والسنة فانه يتخبط في الاراء والأفهام والأفكار كما نرى الآن نسأل الله لنا ولكم العافية فعلينا أن نحفظ هذا الحديث اخواني الكرام وما مر معنا من الاحاديث الأخرى نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا كل لكل خير وان من عباده الصالحين هداه المهتدين ونسأل جل وعلا ان يرفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وان ينجي ينجي المستضعفين المسلمين في فلسطين وفي غزه وان يرد كيد اعدائهم وأعداء أعدائ الله والمسلمين إلى نحورهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم ونقذف يقذف الرعب في قلوبهم وأن ينجي المسلمين في كل مكان من شرورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين